لا يحب الله من جمع بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عمي ان إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا الذين نكفرون بالله ورسله ويريدون, ويريدون أن يفردقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون, ويريدون أن يتشهوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا، من الكافرين على المُؤمنين، والذين آمنوا بالله ورسله ومن ولم يفرقوا بين أحدٍ. أولئك سوف يؤتيهم أجوره وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقلت أن موسى أكبر من ذلك فقالوا أرهب الله جهرة فأخذتهم الصائقة لظلمهم ثم اتغذوا العجل من بعد ما ثم اتقضوا العبن من بعد ما جاءتهم البينات فعفرنا عن ذلك ثم من بعد ما البينات وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فانطروا الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب شجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السابق وأخذنا منهم ميثاقا وليغا فبما نقضي فبما نقضي من ميساقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غرف بل قرى الله عليها أيها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم مكانا عظيما وقوله انا قتلنا المسيح عيسى بن مويا رسول الله وما قتلوه وما طلبوا ولا في الثب هلوم وان الذين اختلفوا في لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع وَمَا ظَنُّوا يَقِينًا بَلْ مَا كَانُوا بِالْأَمْنِ كَاهِنًا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا بَرَفَعَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا وإن من أهل الكتاب إلا لم أمن النبي قبل موته ويوم السيامة يكون عليهم شيئا فبقل من من الذين آجوا عليهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم لَهُمْ لهم أرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ومصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخضيهم الربا وقبلوهم وأكلهم أموال الناس للباطل وأعتدنا الكافرين منهم عبدا أليما لكن الرازقون في العلم منهم ويؤمنون والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ونقي من الصلاة ونرسون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم إنا أعخينا إليك <سؤال> كما أعخينا إلى <سؤال> نوح والنبينا <مسؤال> من بعده وأعخينا إلى <سؤال> إبراهيم وإسماعيل <سؤال> وإسحاق ويعقوب والأثبات وقفتناهم عليكا قبل ورسلا لم نقصفهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لَا يكون للناس على الله الحجة بعد الرسل وَكَانَ الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعينه والملائكة يشهدون وكفى بالله سبيدا إن الذين كفروا وقضوا عن سبيل الله قد ضلوا ظلالا بعين الذين كفروا وظلموا لم يكن إلا ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريقا جنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يثيرا يا بالحق ربكم يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وان تكبروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله علما حكيما يا أهل الكتاب لا تضعوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلى الحق إنما المسيح عيث بن مريم رفول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروق منه فآمنوا بالله والبني ولا تقولوا ثلاثة إن تغوطوا لكم إنما الله بلاه واحد بحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكذا بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ويالملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحروه إليه كما فأما الذين آمَنُوا عن الصالحات فيه قدرهم ويجيدهم من فضله وأما الذين استنكبوا واستكفوا فيعزبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا يا أيها الناس قد جاءكم برهاب من ربكم وأنزلنا إليكم كورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتقروا به فترسلهم في رَحْمَةٍ منه وفر فسيغسلهم في رحمة منه وفضل ويجيهم إليه صراطا مستثيما يستبتونك قل الله مفتيكم في الكنانة إن امرؤ لَيْسَ ليس له وله وله أخت فنهارفهما ترون وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلوم الصّلسان مما تضت وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل قط السيل نبين الله لكم أن تغلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعكون أخلت لكم بنيمة الأمام فرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والوجوان واتقوا الله إن الله شبيل العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ورحم وما أهل لضي الله والمنخلقة والمورفوزة والمتردية والنصيحة وما أتنسروا إلا ما ذكيتم وما أتنسروا إلا ما ذكيتم وما ذبح على النتب وأن تستقفروا بالأزنا ذلكم فسقى اليوم يا الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشعون اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لإثم فإن الله غفور مخيم يسألونك ماذا قُلْ لهم قل أحل لكم الطيبات وما أعلمتم من الجوارع مكذبين فاكنوا مما أنسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليكم واتقوا الله إن الله شريع الحساب اليوم نقل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قبلكم ومن يكفر بالايمان فقد حرقا وهو في الاخره من الخاسر يا ايها النبي انا من قمتم تَقُوْمُ بِأَوْسِفِكُمْ وَأَرْضُنَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ ذُبًا فَاطَهَرُوا وَإِنْ كنتم مرضى سقوا بوجوهكم وأيضكم منه ما يريد الله يجعل واذكروا نعمة الله عليكم ومن ساقروا النبي واسقطوا به اذ قلتم سمعنا وأطانا واتقوا الله واتقوا الله إِنَّ الله طبيع بما تغمنون وعد الله الذين آمَنُوا وعلموا في صالحات لهم مغفرة وأرم العظيم والذين كبروا وكذبوا فكف أجلهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمن ولقد أخذ الله ميثا قبل إسراء وقال الله إماكم لئن أقرتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقردتم الله قرضا حسنا وأقردتم الله قرضا حسنا لو سيئاتكم ولأرسلنكم ولأرسلنكم جنات تبين تحتنا الأنهار فمن كبر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السن فلما نقضي إذا قرروا لعناهم وجعلنا قلوبهم طاسية يحركون الكلم عن مواقه ونسروا فرضا مما ذكروا به ولا تزال Well, I well, well. ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديه الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن لكم من الله شَيْئًا إن أَرَادَ أن يردك المسيح من مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يطلق ما يشاء والله عالى كل شيء قدير. وقالت كن يهو نحن أبناء الله وأحباه قل فالمن بل أنتم بجر من خلق يغفر لمن يشاء ويغذر من يشاء ويلاعنك السماوات والأرض وما بينهما يا أهلا الكتاب قد جاءكم رسولنا نبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما من بشير ولا نبي الله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أذكروا نعمة الله عليكم فيكم وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤتي أبداً من الآخرين يا قول كل الأرض المفددة التي كتب الله لكم ولا واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا, وجالكم ملوكا لا لن أحدا من الآل يا قوم ذكر الأرض قد سَتَنَفِيكَ تَبَلَّ الله لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا وَلَا أَبِيرَتِ فَتَا قَلِبُ قَاسِيٌّ قَالُوا يَا مُوسَى نَبِيَّ أن ندخلها فتى يفردوا منها فإن يفردوا منها فإنها دافلون قال رجل أن الذين يخافون أن الله عليهم ادخلوا عليهم الباب ادخلوا عليهم اذا لو فإنكم فانكم ظالمون الله فكم فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قابلون قال رب إنينا أملك إلا نفسي واخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإني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 فَتَقَبَّلَ مِن أَحَدِ الْمَاءِ وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ فَأَخَذْتُهُ إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَيُنبَتُ الطَّيْرُ إِلَيَّ يَا نَكْرِتُ قُتِلَنِي مَا أَنَا مِنَ الْفَاشِقِينَ يَا ابْنَ إِليكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أن تبو بإثمي وإثمك فتكون من أفقار النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعد الله غرابا يبحث في الأرض لمريه كيف يوالي سوءة أخيه قال يا ويلتى اعددت ان اكون مثل هذا المراد فاواري سوءه اخي فاصبح من النادرين من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أنه من قتل نفسه بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احيا فكانما اطعم الناس جميعا ولقد جاءت تمرتنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يخاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسار أو نظلموا أو تقطع عديم وأرضوهم من خلاف الأرض فومن الأرض ذلك لهم في الجن في الجنيا ولهم في الآفرة عذاب العظيم إلا للذين تابوا من قبل أن تقجروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وبتروا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كبروا لو ان لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتنوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولو عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بغاردين منها ولو معذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بغاردين منها ولو عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كتبان لك من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واوفق فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض معذب يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحضن كالذين يشارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولن تؤمن قلوبهم ومن الذين آجوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكذب من بعد مواده يقولون إن أوتيتم آذا فخذوه وإن لم تؤتوه فأغذروا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 سمعون للكذب أكانون للسحط فإن جاءوا كفق بينهم أو أعرض عنهم وإن تغرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فق بينهم بالخسط إن الله يحب المقسطين وكيف يهتمونك عندهم التوراة فيها يخط الله ثم يتولون من برد ذلك وما أولئك في المؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها يهدا يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحباء واستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس والصوم ولا تشتروا بايات ثمنا قليلا ومن لم يحقم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا على نفيا أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والذروح قصاص فمن تصدق به فَهُوَ كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقفينا على آثار بعيسى بن أره مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه للنجيل من فيه هدى ومروه ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموحظة للمتسلين وليحكم آل للنجيل بما أنزل الله فيه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 شجعه ومن هذا ولو جاء الله نجعلكم امه واحده ولكن ليبلغكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله يرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تفترقون وأنحكم بينهم بما أنزل الله لا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يبتنوك من بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بمعض جنوبهم وَإِنَّ كثيرا مِنَ الناس لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَضَلُّ من الله حكما لقوم يوقنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا اللّه لا يغفر من الذلّ فَرَأَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَفْسَآنَ سوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبون الله المؤمنين الكافرين على المؤمنين عزتنا على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو ماتوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ آمِنْ لا تَتَّبِعِ الَّذِينَ لَا دينكم وَقُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا قبلكم والكفار إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ مِنْ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّفَدُوْا عُدُواً وَنَعْبًا ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِنُونَ قُلْ يَا أَذَا الْكِتَابِ هَلَكَ نَنْكِنُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهَا وَمَا أَنْزِلَ مُنْ قَبْلِ وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكره فاسقون قل يا أهل الكتاب ألتنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من يجب ان يكون هناك قل يجب ان يكون من ذلك يجب عند الله هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء الله أعلم بما كانوا يفتمون وترى كثيرا منهم زرعون في الإثم والعذوان وأكليم الشر لم ما كانوا يعملون لولا يناهم الربانيون والأخبار عن قولهم الإثم واكلهم الشر لم ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود نبي الله مبنوله غلت ايديهم ويؤم بما قالوا بل يداهم بسوطه ينفق كيف يشاء وليزيدنك كثيرا الرمن ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا وَأَلْقَيْنَا بِالنُّومِ عَلَىٰ مُلْكِهِ وَتَوَلَّىٰ ظَٰلِمُوهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أُطْفَأَهَا ۗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ آمَنُوا اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولارسلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم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 والله يعصمك من الناس إن الله لا يجزي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب أنتم على جيد حتى تقيموا التوراة والعدل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يجدنك من منهما إليك من ربك طغيان وفقرة فلا تأسأل القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين آدو الصابرون إن من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لا خوف عليهم ولا هم يحظون لقد عقدنا من ساقبل إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما وحجروا أن لا تكون فتنة ثاموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله رفير بما نعملون لقد كثير الذين قالوا إن الله وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ورأواه النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ونقوى النار وما للظالمين من أنصار لقد كثر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما ينجل عنه إلا إله واقع وإن لن ينتبه أما يقولون ليمسا الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد صلت من قبله الرسل وامه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 قل يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قرن وأظلوا كثيرا وظلوا عن سوا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل الى لسان داود وعيسى رب ذلك بما عقوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنعون من عن منكر فانوه لئس ما كانوا واللوم الذين جبروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أنسكت الله عليهم وفي العذاب المفالدون ولو كانوا أؤمنون بالله والنبي وما أُنْزِلَ إليهم اتخذوهم أَوْلِيَاءَ ولا لتجدن أكدتنا الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرتوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك لأن منهم قسيسين وعبانا وأنهم لا يحبون